ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 ما لم يأتوا بأربعة شهذاء فجليدهم فجليدهم كمآميه جلدهم ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أجواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 لا تحسبوه شروا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كذره منهم له عذاب عظيم لولا ان سمعتموه ظنا المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَظْلِمُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يذكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لول الفضل منكم والسعة أن يؤتون أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إنا الَّذِينَ يَظْمُونُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ عَهْدٌ أَلَّا يَعْمَلْنَ فَاحِشَةً مِّمَّا ذُكِرَ لَهُنَّ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يوم إذ يوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مضرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا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 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضطن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لعولتهن او ابائهن او اباء عولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يطربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم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 فكاثبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتؤهم من مال الله الذي آثاكم ولا تكروه فتاتكم على البضائع إن أرادت حفظاً لتبته لتبته عرض الحياة الدنيا. وَمَن يُكْرِهُ النَّفْعَ إِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجه. الزجاجة كأنها كوكب دري يُقد من شجرة مباركة يُقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وَلَوْ لَمْ تَمْسَهُنَا نُورٌ عَلَامُورٌ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَظْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأفاض ليجزئهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء لغير حساب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة كتراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا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 من يشاء يكاد تنابرطه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العذرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من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 بعد وما أولئك بالمؤمنين، وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق، إذا فريق منهم معرض. وَإِنَّ كُلَّهُمْ الْحَقُّ يَأْتُونَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَم ارْتَابُوا أَم يَخَافُونَ أَن يُخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلِ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِن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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون واقسم بالله جهدا ايمانهم لان امرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملوا قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهم حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعز الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا ن لهم دينهم الذي أتضع لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.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 ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليه النجناح فليس عليه النجناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأي يستعفن خير لهم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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذل لمن شئت منهم فأذل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله